حسن الخلق عن أبي ذر جندب بن جناده وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمثها وخالق الناس بخلق حسن